أتحب أن أريك آية كان جبريل عليه السلام قد هبط في ذلك الوادي لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف على ضفافه دما وألما فقال له أتحب أن أريك آية فقال صلى الله عليه وسلم نعم أرني التفت جبريل عليه السلام إلى الوادي ثم رمى ببصره إلى شجرة خلفه ثم أشار إليها وقال أدع تلك الشجرة فدعاها صلى الله عليه وسلم وإذا بالمعجزة تشق الوادي وتمسح الأحزان أقبلت الشجرة بجذورها بسيقانها بأغصانها أقبلت تشق الوادي حتى قامت بين أيديهما بين أعينهما فقال جبريل عليه السلام مرها فالترجع فأمرها صلى الله عليه وسلم وهو أكثر إيمانا وثقة بربه فرجعت إلى مكانها عندها التفت عليه السلام لحبيبه جبريل وقال حسبي ثم صعد جبريل عليه السلام فنهض صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب نهض لا يعرف اليأس في دروب الدعوة لكن الأشرار لا يملون من الأذى ها هم يفاجئونه صلى الله عليه وسلم في أحد الأماكن يضربونه حتى ينزف إصبعه نظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإصبع الملون بالدم وخاطبه وكأنه يخاطب أحد أصحابه الذين يئنون وينزفون ويقول هل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله ما لقيت ثم يعود إلى بيته إلى حبيبته خديجة وبناته فيمسح ندمائه وجراحه ويغسل ثيابه من التراب والغبار. تقتلهن المرارة وهن يشاهدن خير من مشى على الأرض يطرح على التراب ويؤذى ويضرب يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليجد الزوجة الحانية ها هي تعد له شيئا من الطعام يواسي جسده المنهك وإذ بشخص يدخل بيته دون علمها بل يكلمه صلى الله عليه وسلم بشأنها ثم ينصرف وبعدما انصرف تهادت رضي الله عنها بطبقها فابتسم صلى الله عليه وسلم بوجهها واستنار وجهه الشريف لم تستغرب خديجة ابتسامته فهو أكثر الناس تبسما وبشرا ولكن ابتسامته كانت تتكلم تبوح بهدية لا يتسع لها الفرح ترى هل سيبشرها بأنها حامل؟ لا فقد تجاوزت رضي الله عنها الستين قال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال لي يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ابتهاجت الزوجة خديجة رضي الله عنها التي بدى الإجهاد على بدنها من المعاناة فدموعها لا تكاد تتوقف حزنا على زوجها وما يتعرض له لكن ذلك يوشك أن ينتهي قصر من اللؤلؤ بانتظارك في الجنة يا خديجة، لا تجاورك فيه أم لهب، جيرانك مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمثالهما من الرائعات هناك. حيث لا ملل ولا تعب ولا مرض ولا قمع ولا موت فالجنة شباب وجمال وحب دائم وأمن وغنى وسعادة لا حدود لها